أسلمت لك وأرنا مناتكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسول منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطييناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين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 أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا ابراهيم واسماعيل واسحاق الهو واحدا الهو واحدا ونحن له مسلمون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم